فَمَ يَستمع الْ الآنَ يَجد لَهُ شه بَ صادَب وَأَ لا نَدِرشَرٌ أُريدَ بِ منَنْ في الأررضِ أَمْ أَمْ أراَادَ بِهِم رَبّهُم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن, ولن نعجزه هربا وأنا لن نسمعنا الهدى آمنا فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَاقًا وَأَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاصِطُونَ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 وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَا رَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا حَتَّى إِذَا رَأَوْ مَا يُوْعَدُونَ فسيعلمون, فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا